من الله ما عمل الدين تقوى الدين ومحبهم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله حمد الشاكرين والثناء على الله ثناء العارفين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 كل شيء هالق إلا وجهك لن تطاع إلا بعلمك ولن تعصى إلا بحلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفل أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت من مواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحلل والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والعباد عبادك والخلق خلقك ولا إله غيرك ولا رب سواك وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله تحيط بأمتنا فتن مدلهمة وتواجهها أخطار محدقة وتتوالى عليها أزمات متلاحقة من تكالب أعدائها وسيطرتهم على بلاد المسلمين واستنزافهم لموارد المسلمين وانتهاكهم لمقدسات الأمة ولكن هذه الأزمات وهذه الفتن لا تساوي شيء بالنسبة لفتنة الأمة الحقيقية وأزماتها الداخلية وإن الكثير من الناس يتحدث عن بلاد الكفار وعن الغرب وعن أعدائنا الذين كفان القرآن مؤنتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبصط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرن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 في دوامة من المشاكل الداخلية التي أقعدت الأمة عن رسالتها وعن دورها الذي ينبغي أن تقوم به وإن التصور الذي يقول أن سبب تخلف المسلمين وسبب انهيارهم وسبب ضعفهم هم الكفار هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه فلو أن أمريكا اليوم محيت من الوجود وإسرائيل انتهت لن تنهض الأمة الإسلامية لأن الخلل في وعيها برسالتها وإدراكها لدورها وفي تحقيق هويتها والانتصار لقيمها والاعتزاز بحضارتها وإدراك أبعاد رسالتها في الأرض ثم الاطلاع بذلك بحركة ذاتية من الأمة إن التدخل الأجنبي السافر الذي دخل بلاد المسلمين ما دخل بلادهم إلا لضعف في دواخلهم بل إن الكثير من الغزاة دخل بلاد المسلمين بتأييد من مسلمين واحتلت بلاد من بلاد وضربت بلاد مسلمين من بلاد مسلمين وإن الذين يتغنون باسم الكفار لينتصروا بهم أو ليكشفوا عنهم الضيمة والجورة كما يتخيل الكثير من الناس إنما هم جزء من ضعفنا وجزء من أسباب هزيمتنا إن الأمة تعاني أمية دينية كبيرة أثرت هذه الأمية في تنزيل نصوص الشرع وتفجير الكتاب والسنة وتنزيل ذلك على أرض الواقع لننهض بأمتنا إن أمة صورة الحديد هي أكثر أمة متخلفة في مجالات صناعة الحديد هل الخلل في الصورة أم في الأمة لقد أوضحت الصورة للناس كيف يتعاملوا مع مواردهم ومع معطياتهم وأمة الإسلام تمتلك في من النواء من الناحية الفكرية الثروة الضخمة النظام والمنهاج والقانون والشريعة ورصيد القيم ورصيد الأخلاق وذلك وافر وموجود بين ظهرانينا في كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وفي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أحدث نهضة في بلاد العرب في في جزيرة العرب أمة متخلفة تعبد الأحجار والأصنام فصارت أمة واعية برسالتها ذلك بعد أن حقق فيها الإيمان وأعطاها التفكير السليم والتصور الصحيح بالتعامل مع الحياة ومعطياتها إن أمة الإسلام بحاجة إلى أن تنزل هذا النهج من السيرة فليست السيرة مجرد وقائع وأحداث وتاريخ ولقاء تم بين جيوش مسلمة وكافرة وانتصرت الجيوش المسلمة إنما هو النفاذ إلى المعاني والحقائق الذي بسببه انتصرت أمة الإسلام تمتلك أمة الإسلام سبعين في المئة من احتياطي النفط العالمي ولو أننا قلنا أن أقوى قوة اقتصادية تدير العالم وتحركه اليوم هو النفط إن 70% من احتياطي النفط العالمي موجود في ديار المسلمين و25% من الغاز الطبيعي العالمي في بلاد المسلمين و47% من اليورانيوم العالمي موجود في بلاد المسلمين و66% من الماغنيزيوم و46% من الحديد و85% من فقراء العالم من العالم الإسلامي لأنه عالم يمتلك الثروات الضخمة من القيم ورصيد وافر من الارث والتراث والتاريخ والحضارة ويمتلك رصيدا وافرا وارثا كبيرا من الطاقات المادية غير أنه لم يحسن استخدام هذه المسألة فغابت العقول وغابت الضمير وغابت السواعد وغاب المعمل وغاب العلم وغابت المعرفة فتدهورت الأمة إن هذه المقدمة مقدمة ضرورية بالحديث عن الفتن التي تواجه الأمة لو أننا تحدثنا عن أعظم فتنة وهي فتنة اجتياح الكفار لبلادنا واستنزافهم لمواردنا وتكالبهم على أرض على أراضينا واحتلالهم لمقدساتنا إن أكبر الفتن التي تواجه الأمة الفتن الداخلية إن أردنا أن نتحدث عن مفهوم الفتنة في القرآن والسنة فقد وردت فقد ورد لفظ الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان واستلاء النار وما هم عليه بفاتنين يومهم على النار يفتنون دخول النار استلاءا هو الفتنه ولكن قد تكون الفتنه بمعنى الهلاك والدمار والقتل والشر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقد تكون بمعنى الآثام وارتكاب المعاصي وفشو المنكرات ومنهم من يقول ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وقد تكون الفتنة بمعنى الإغواء والإغراء والإضلال لا يفتننكم الشيطان وقد تكون الفتنة بمعنى الهرج والمرج وعدم استقرار الأحوال وعدم اتضاح الرؤية يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات آخر الساعة فتنة تدع الحليم منهم حيران إني أرى الفتنة خلال بيوتكم كمواقع القطر يعني زي المطر الفتن يراها في بيوت الأمة كمواقع القطر فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبات الرجل وقد باع دينه بعرض من الدنيا قليل الفتن كثيرة ونحن كأمة مسلمة نعاني فتن وأولى هذه الفتن الفتنة في الاعتقاد والإيمان فتنة العقيدة ولذلك قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والفتنة أشد من القتل الكفر والشرك والضلال هو أعظم أنواع الفتن التي تواجه الأمة ولا تقل أن أمتنا أمة مؤمنة وأنها أمة موحدة نحن لا نتهم الناس في عقائدهم ولا نكفر الأعيان من البشر إلا إذا توفر الشروط ذلك لكن الشرك متفشن في بلاد المسلمين وإن من الغريب أن بعض الناس في الأسبوع الماضي أقام منتدا للذكر والذاكرين الذكر موجود لكن أين الذاكرون الذكر يعني اللعب عند بعض الناس حتى وجدت بعض الناس يذكر الله تعالى فحاولت أن أفهم ماذا يقول من الذكر فإذا هو يقول رصصين رصصا أككين أككا في بلاد كبكي شربا وردا أؤس أسيسا في سيسي وأنم نميما في ميمي وَأَأُكُّ أَكِيكًا فِي كَيْكَيِّ شيخ المنقام درفون جني اسمر محبوب ما ورد الني بفضل الله لبست الزي الكلام الأخير ده مفهوم شوية الزي والني مفهوم لكن أؤس أسيسا وأككين أككا هذا ذكر يعبد به رب العباد جل جلاله ده ما ذكر ده ده لعب الفتنة في الاعتقاد في بلادنا هي من أكبر أسباب أزماتنا وأكبر أسباب هزائمنا نحن كأمة مسلمة الفتنة في الاعتقاد ثم بعد ذلك فتنة فشو المنكرات وفساد الأخلاق وانهيار القيم في مجتمعات المسلمين وتراجع الفضيلة كما هو حاصل في كثير من بلاد المسلمين العري على سواحل بلاد المسلمين بحماية من الدول والأنظمة والحكومات ونحن في السودان نسير على ذات الخطى التعري والمنكرات المتفشية الكثيرة موجودة اليوم في بلادنا فتن كثير جدا وإن من الفتن فتنة المال وليس الفتنة كلها مذمومة فبعض الفتن كالمنكرات مذمومة في نفسها وأصلها ولكن المال ليس بمذموم دعك من المال إنما أموالكم وأولادكم فتنة حتى الولد يمكن أن يكون فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم قد يكون الولد فتنة لوالده بأن يكون سببا لغوايته وضلاله وإن من الفتن العظيمة التي حذر منها شارع فتنة النساء اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة ما معنى فتنة أن الإنسان يزعم في الأول أنها لا تؤثر فيه وبعد قليل ينساق وراءها ويجري خلفها فتنة النساء من الفتن الكبيرة جدا مذيعة في قناة الكوثر في الأيام الفائتة قالت ولقد شوهد الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض استوديوات الكوثر ينتج برنامجا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا في ناس قالوا ليون انتو زير رجال وزادوا انتصار للمرأة السودانية انتصار انتصار شو قال انتصار للمرأة السودانية نحيي المرأة السودانية على انتصارها هذا انتصار شنو قال انتصار المهزوم منه ذاته كده وررونه هزمت منه هي انتصرت على منه قال انتصار قالت جابه في الجرائد انتقد واحد من الكتاب في جريت الراية العام قال لهم دي متاجرة ياخل بجيب الرسلم في السوديوهات الكوفتر شنو؟ طيب ما يخش إذاعات طيبة برضو يعني الكوفتر أحزن من طيبة يعني ولا شنو؟ قال يعني يجي يخوش الإذاعات وينتج برنامج قاعد ينتج برنامج يا أخوان الملد هو البدي وعي شوف شوف شوف الضلال إلى أين وصل المرأة فتنة فتنة كبيرة إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين هذا يوسف عليه السلام يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا يخلون رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن وهي مريم بنت عمران لا يجوز المرأة فتنة ومن الفتن فتنة المصائب تقع المصائب على الناس اختبارا لهم وامتحانا فمنهم من يفتن ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وإن من الفتن الكبيرة فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المحيا جميع المنكرات وجميع أنواع الإغراء والإغواء وجميع صنوف الشهوات التي تبعد الإنسان عن دينه جميع المقالات جميع المرئيات جميع المسموعات الحركة الدائبة لأهل الباطل لإغواء الناس عن حقهم هو فتنة المحيا أن تحيا بقيمك معتزاً برسالتك معتداً بأخلاقك مستقيماً على منهجك في ظل الأزمات المطلاطمة والفتن الكثيرة المدنهمة أن تثبت هذه فتنة المحيا أما فتنة الممات فإن الشيطان يلاحق الإنسان حتى الرمق الأخير من, حيات من, من حياته وهو في سكرات الموت يفتنه عن دينه ويغويه عن إسلامه حتى يوقعه في الكفر حتى إذا مات الإنسان على التوحيد لطم الإنسان وجهه يقول الشيطان وجه يقول فاتني فاتني فتنة المحيا وفتنة الممات وإن من الفتن أيضا فتنة المسيح الدجال وقد تحدثنا عنها في خطبة كاملة الدجال مشكلته أنه يظهر للناس بالخير والصلاح ويبطن لهم الكفر والضلال فيضلهم وبذلك كان الدجال فتنة الفتن كثيرة جدا في الاعتقاد وفي المال وفي, الـ وفي, الـ وفي, الـ وفي الجاه وأسوأ الفتن فتنة العلمي أن يأخذ العالم بصور العلم وشكله دون أن يقف على معانيه وعلى حقائقه وإلا صار مفتونا بعلمه وما أكثر الذين فتنوا لكن إذا كانت هذه هي أنواع الفتن ومعانيها كيف السبيل للخروج من الفتن إذا وقعت الفتن الآن نحن نعايش فتنا كثيرة وخاصة في السودان وعندي أسوأ أنواع الفتن في السودان اليوم بعد الفتنة في الاعتقاد وفساد الاعتقاد والابتداع في العبادات يخواننا الناس بيبتدعوا في العبادات عبادات ما أنزل الله بها من سلطان أسوأ فتنة بعد ذلك القبلية التي أخذت رواجا كبيرا في واقعنا وفي بلادنا فتنة الاحتراب فتنة الاختتال فتنة الانتماء إلى القبيلة تعصبا القبيلة من المحاضن الإسلامية المهمة ليتربى الإنسان على صلة الرحم وعلى مكارم الأخلاق والمرؤة لكن القبلية صارت عندنا سبب من أسباب التمزق وتفتيت وتشتيت وتمزيق كلمة المسلمين كما هو حاصل اليوم في السودان احتفلت الجالية اليهودية في أمريكا عشرة أيام بأنها نجحت عن طريق الإعلام والضغوط لتمرير القرار 1706 القاضي بدخول قوات أممية في بلادنا الجالية اليهودية تحتفل في أمريكا بذلك وما الذي أدخل اليهود في بلاد المسلمين في السودان البعيد لعله جزء من الحرب على الأمة وتشتيتها وجزء من معترك إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات والنيل هذه منابعه وتقسيم السودان وإضعافه إضعاف لمصر ومصر جزء من جزء من مخطط إسرائيل إلى النيل بما في ذلك مصر يمتد ذلك من من الفرات وقد دخلوا الفرات وأنا لا أشك أن الموساد موجود الآن في العراق بكثرة دخلوا الفرات والآن يريدون السودان دولة فيها الفوضى وتحكمها الميليشيات ليكونوا جزء من هذا المخطط ولكن أمة الإسلام منقسمة ومحتربة حول قبائل جالزنجية وقبائل عربية يا أخي والرين العربية ذاته منه لو في عرب في دارفور زوا الاعتارذةهم كعرب ذاته ما في واحد تلقاه أذرك زيه يقول لك قال أنا عربي قال عربي وين عربي يتكلم عربي لكن جذورك تقول أنا عربي الاعتارذة منو يا أخي قال لو حصلوا جونيتا من ناس دارفور قال لي ده قبائل عربي وده قبائل زوجية ما أفرق بيناتهم الله ما أعرف منو قبائل عربي ومنو قبائل زوجية لكنها الفتنة الفتنة التي تدع الحليم حيران والله احترنا الحليم حيران الماء حليم دأسوا ما حيران ذاته في ناس قرروا انتهوا من خيارات وحسموا أمرهم ومشوا في فيه مشوا فيه الشعال السلاح والوقف ضد الضل. لكن الحليم لا يخوض في الفتن فتن أو فتنة تدع الحليم منهم حيرانا نحن نعيش في فتن حقيقية البلد تمر بهذه الفتن المخرج أول شيء لا يتجنب المسلم الفتنة حتى يعرفها أنها فتنة بعض الناس يخوض في الشيء يظن أنه ليس من الفتن أن هذا من الشجاعة أن هذا تحت مسميات كثيرة ولا يدري أنه مفتون ومن هنا كانت الفتنة فتنة ثانيا الاعتصام بالله وصدق اللجوء إليه عند حلول الفتن قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين الفتنة يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل ألم يستعد النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال الفتنة عليك أن تستعيد بالله من أن لا تخوض فيها ثالثا لا بد من العلم بالشرع والفقه في الدين والرسوخ في مقام الإسلام بعض الناس إذا هزم الإسلام تراجع وغير رايو صار مفتون بل في القرآن دعاء المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا قد كنت أستغرب أريد تفسيرا يشبع ما في نفسي كيف نكون فتنة للذين كفروا التفسير الظاهر بأن نغلظ عليهم ونظهر لهم بعض المظاهر التي تصدهم عن ديننا لكن الصواب في التفسير وهذا من بعض معانيه أن نكون فتنة للذين كفروا بأن نضعف وأن نخنعه فينتصر علينا الكفار فيفتن, فيفتن الكفار بأن دينهم أفضل من ديننا ويقولون لو كان دينهم أفضل لانتصروا علينا ولهزمونا وما هزمناهم إلا لأن أفضل منهم وبالتالي هذا يكون دافعا للكفار لمزيد من الاحتلال ولمزيد من العدوان علينا نحن الذين فتناهم بضعفنا أما وإنا لو كنا أقويا لم استطاع أحد من الكفار أن يدخل بلادنا الفقه والعلم قال ابن القيم رحمه الله إذا أقبلت الفتنة لم يرها إلا عالم أما إذا أدبرت عرفها كل الناس بآثارها وثمراتها الفتنة لما انتجي حس الآن أنا أقول السودان مقبل على فتنة خطيرة فتنة التقسيم فتنة الاحتراب فتنة الأحزاب الفوضى التي ظهرت قبل يومين في مقتل صحفي قتلة بشعة نحن نعيش في أدواء من الفتن وبالتالي لا ينظر إلى الفتن على على المدى البعيد بعمق نظر وبصيرة ثاقبة إلا مؤمن وإن للمسلمين موازين عادلة ونظرات ثاقبة ينظرون بها إلى الأحداث والوقائع فلا يقفون مع الوقائع مجرد وقوف سطحي دون أن ينفذوا إلى أساسها وللأسف الشديد الحكام لا يستشرون العلماء أوريك ليه بدارجي الحكام بيعتبروا العلماء مولانات يناديك وقل لك شلي فاتحة أها وريني الحاصل شنو يقول في لا تقدر عليه وانتدى خليها دي عندها سياسيين جهابزة وضاء العظيم يقول لك اشهد لنا الفاتح يا مولانا بتخيلوهن دراويش ومترطشين ما في فأمين حاجة يقول لك ده ما بيكون فهم حاجة بيتخيلوا انه الناس البقر الواقع قراءة صحيحة واللي بيقدر يحللوا وبدوا نتائج وآراء صحيحة وثاقبة دي لالناس القرو علوم سياسية ولا الناس القرو وين ولا ناس الأحزاب لكن العلماء وناس المساجد يقول لك البلد يا مشاكل لنا يا مولانا هتالي بعد ما أدع عليك بيحصل شنو؟ عيب أدع عليك ما في مشكلة ترى بد عليك في كل جماعة لكن تانيها بيحصل شنو تاني؟ يعني لماذا لا, لا لماذا لا يكونوا علماء ولا أو يكون لي قرار فعلي في البلد ليس عبر إلغاء سلطة حاكمي والإتيان بسلطة مزدوجة لا لكن بتقريبهم وسؤالهم والاستهداء بآرائهم والأخذ بها إن العلم من أكبر العاصم من الفتنة وأعظم العلم عند الفتن أن يعتصم المسلم بالسنة الاعتصام بالسنة والأخذ بالكتاب والسنة هذا هو الذي ينجي من كثير من الفتن رابعا التأني والرفق وعدم التعجل عند الفتن. لنسقط هذا الكلام على وقائع أمس أو قبل أمس قتل صحفي وبدأت الاتهامات والتعجل. يا رب العمل الكلام دمنه دم والله تسمع المجتمع تلقى كتلة مشاترة أي زول اتهمني زول. يا أخي. فوحدة كان يعني قلت لي نحنا كنا في بيت عرس قلت لي بيتكلموا في الزول الكتل ال الزول دمنه قلت له لا دمنه والله قالوا الجهة الفلانية سمو جهة يا أخي طيب ما يمشي بلغ يمشي بلغ ويكلموا وزير الداخلية ويكلموا الحكومة عشان عشان الناس يعرفوا ولذلك ليس للناس أيّ يتعجلوا طالما أن الأمر تحت القيد وتحت البحث وأن هنالك جهات وسلطات مختصة ونحن نطالبها بالإسراع لإيصال النتائج للناس حتى لا يتهم الناس زورا وبهتانا مع إنكارنا مع إنكارنا لهذا المسلك الردي السيء الذي لا يمت إلى دين ولا علم بصلاة مهما كان المقتول ومهما كان القاتل هذا مسلك مرفوض شرعا وليس في الشرع أن يأخذ الناس حقوقهم بأيديهم وليس بالشرع أن يتساهل الناس في أمر الدماء إقامة الأمر معروفة أنها المنكر إذا رأيت هذا قول علماء أهل السنة والجماعة أجمعوا على ذلك ونقل الإجماعة ابن عبد البر والغزالي وابن تيمية والبغدادي في أصول الدين نقل الإجماعة على أن لأحادي الرعية أن تقيم وأن تغير المنكر بيدها ما لم يصل إلى إراقة دماء فإن هذا ليس لأحادي الناس إنما هو للسلطان وإلا لو فتح الأمر للناس لدعاء ناس كفراء ناس وقتلوهم ولكانت شريعة الغاب والفوضى وهذا مرفوض في ديننا ولأن, الـ ولأن الـ الاعتداء أنا ممكن أدوك زول أضربوا في ظهره أدي صوتين ممكن أدي كف إذا عمل حاجة غلط ممكن يحصل بين الناس لكن أن تقطع حياته أنت تتعدى حتى على الدين لعلك لو تركته تاب مما تظنه قد أتى به إذا لو, ك... لو حبق حي ممكن يدوم أنت لا تعرف بماذا سيختم له فلماذا تتسرع ل... لإراقة دماء وإسهاق أنفس إن الشرع يحتاط في أمر الدماء يقول إن الأمور المختصة بالدماء والقتل وإقامة الحدود والقصاص لو ترك لعامة الناس لكان هذا هو الثأر وكانت هذه الفوضى بعينها وهذا مسلك مرفوض لدينا يخيزوا لو قتل أبوك قتل أبوك عادي تعمل شنو ما تقتلوا توديه الحاكم الحاكم قتله أقام الحد الحاكم ما قتله صارت مسؤولية الحاكم مع ربه وإلا لو ابكت الأب وقتلوه أنت معناها هذا التارات ذاته نرجع إلى عهد الرجعية إلى عهد التارات إلى عهد العشوائية والفوضى إلى شريعة الغاب هذا مسلك مرفوض جدا نختلف مع من نختلف ولأن أحد رعيته وننتمي إلى الجماعة المسلمة العريضة والسواد الأعظم من المسلمين نختلف مع من نختلف إلى آخر الحدود إلى أقصى حد مما هو متاح لنا شرعا من الرد باللسان والرد بالقلم والاختلاف والمناظرة والمجادلة ولكن لا يحل لأحد من الناس أن يأخذ الحق بيده وأن يمثل وأن ينصب نفسه وصيا على دين الله في الأرض هذا ليس لأحد الناس وبالتالي هذا مسلك مرفوض وهو مسلك مرفوض لأنه يفتح باب شر على مستقبل مظلم لهذه البلاد التي عرفت عرفت بالتسامح إن الأمن الحقيقي بالمناسبة ولقد ذكرت هذا الكلام من على هذا المنبر عشرات المرات لو أن في المجتمع والأمة وعي الأمن الحقيقي لا تحرسه الشرطة ولا الدبابات ولا, ولا سيارات الشرطة التي تجوب العاصمة الأمن الحقيقي في وجدان الناس وأخلاقهم الأخلاق هي التي تحفظ الأمن أخلاق التسامح وأخلاق التسامي وأخلاق التعالي وأخلاق الكرم وأخلاق الجود هي التي تمنع الناس أن يخ... لا تمنعهم من الاختلاف، فإن هذا من السنن الكونية الواقعة الناس يختلفون ولكن تمنعهم من الاقتتال والاحتراب هذا يفتح باب شر عظيم وخاصة في ظل هذا الواقع ومع هذه ومع ومع التزام الموجود اليوم نحن نعيش في السودان توترا عظيما والعلاقات متوترة والناس على على على على الهبشة زي ما بقوله. كيف نسمع بمثل هذه الوقائع في بلادنا وفي ديارنا إن هذا مرفوض مهما كانت المبررات لم يعلن في تاريخ الإسلام أن أحدا قتل أحدا هكذا إلا بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام وحتى الذين قتلوا دون إذن منهم بعد ذلك أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن لهم فيما بعد لأن هذا فيه افتيات على السلطان وإلغاء للنظام والدولة والشريعة والبلد والقانون والمجتمع أضف إلى ذلك الرعب الذي سيدخل في نفوس الناس واحد من الظرفاء قال لي الشيخ نتانا ما تمشي براك يلا يمشي معك زر يا اخي ده شو ذلك واتيخ ده لسو بوليه شون يعني نحن جميعاً يعني يعني لو لو لو لو لو أني ماتوا قال يا خالد بلاد بكرة ما مضمونة وحقيقة بالمناسبة نحن نطالب السلطات ليس بمجرد الكشف عن الجناة فقط إنما باتخاذ تدابير كافية وهذا لا يعني أنهم سيحرصون كل بيت لا يا إخوان الذي يحرس البيوت بعد الله عز وجل قيم الناس أدب الناس أخلاق الناس هي التي تحفظ المجتمعات والله يا إخواننا والله مشكلة أنا غيرت عن نفسي ما خايف بمشي بلاء وبيقر عينه وبركب مواصلات شنو يعني ما في شيء وبالتالي مهما اختلفنا مع الناس لا يمكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد لأنه يا إخواننا لو تكلمنا ببساطة عن إقامة الحدود هذا أمر السلطان وليس لدولة داخل دولة أن تقيم الحدود حتى السلطان لو عطل الحدود يكون بذلك قد كفر وتصبح المسؤولية مسؤولية المجتمع في تغيير الحاكم الذي كفر والإتيام بحاكم صحيح وليس الفوضى وليس هذا المسلك الردي القبيح غير المقبول أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وأن يتقبل منا وإياكم وأن ديارنا وديار المسلمين من كل سوء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إذا كان من, من المخرج من الفتن إذا كان المخرج من الفتن يكون أولا بتوصيفها ومعرفتها أنها فتنة لنبتعد منها ثم بصدق اللجوء والتوكل والاعتماد ودعاء الله عز وجل ثم بالفقه في الدين والتزام السنة والاعتصام بها ثم عدم التعجل والتأني عند الفتن إخواننا لما تكون في فتنة ما فزو يصرح ما تقول ده فلان دعي الله يخل حكاية فتنة أصبر أسكت ساكت، الأمر الآن عند سلطات مختصة وعند أجهزة نثق فيها ونثق بها الأجهزة العدلية والشرطية والأمنية في بلادنا بخير موجودة خلاص انتهى الكلام أنا ما بعرف ما بعرف الناس حس والله الدوامات والدوام قاعدين كيمان كيمان بيتكلوا في الموضوع ده أتكتلو منه يا أخي تمالكوا وماله يا أخي ما تنتظر خليه يقول لك يا أخي حيذيعوا لك في التلفزيون في يوم من الأيام وحيقول لك الجنادل فلان وفلان ودي الجار فلانية أنت مستأجرين مالكم تأني وعدم التسرع في إصدار الأحكام عند الفتن ومن المخرج أيضا عند الفتن لزوم جماعة المسلمين دائما لما تكون في فتنة ما تسث خليك مع عامة المسلمين سواء كانوا السواد الأعظم بإيمانهم سواء كانت جماعة الحق وأهل الخير والعلماء وأهل الفضل أهل المساجد كن معهم ولا تشذ هذا من العاصم أو من العواصم عند الفتن مما لا شك فيه وكذلك من المخرج عند الفتن أن يسعى المسلمون إلى توحيد كلمتهم كما هو واقع المسلمين في السودان لكن يؤسفني أن أقول أن جميع محاولات تجميع كلمة المسلمين في بلادنا فشلت أقول هذا بملئ في جميع مبادرات تجميع كلمة أهل القبلة في السودان فشلت والسبب الريبة في النظر إلى المبادرة واحد طرح مبادرة قاس الشلو دهينا نأيد الحكومة الحكومة انزنقت أشكد طرحت المبادرة دي ليه من زمان ما قال لنا يكيد كلام عجيب أو أن بعض الناس يريد أن يجمع كلمة المسلمين على رأيه هو وليس على آراء مجموعة المستمين وبالتالي قبل أن لا تكون حكومة وقبل أن لا تحكمنا الماليشيات وقبل الفوضى في بنادينا على الناس أن يتخذوا موقفا حاسما جميع الجماعات الإسلامية كلهم ينبغي أن يقفوا موقفا موحدا ضد العدوان ضد في إصطاح البلد في القضايا الكبرى بعض الناس لا يفرق بين معارضة النظام وبين معارضة البلد لا يفرق بين معارضة الحكومة وبين معارضة المجتمع إنها دعوة لأجل تجميع كلمة المسلمين ولا سيما في دارفور أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تنقاد إليك وتقودهم إليك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذن الشرك والمشركين واحمي بسلطانك وقوتك هذا الدين يا أرحم الراحمين اللهم أعز المجاهدين في سبيلك وانصرهم في كل مكان في فلسطين الصامدة وفي العراق وفي في أفغانستان وفي جميع أنحاء العالم يا رب العالمين اللهم سدد كلمة أهل الحق والدين والعلماء والآلاء بالمعروف والناهين عن المنكر في بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا من لا يعجزك شيء اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم يا رب العالمين اللهم كل المستضعفين من إخواننا في فلسطين اللهم كن عونا لهم يا رب العالمين اللهم كن عونا لهم اللهم إن الناس خذلوهم فلا تخذلهم وإن الأنظمة تتركتهم فلا تتركهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة